واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين, والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وبر السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاه الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون وَلَهُمْ رِأْءٌ نَاسٌ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن الشَّيْطَانُ لَهُ قرينا فَسَاءَ قرينا عَلَيْهِمْ لو آمنوا بِاللَّهِ وأنفقوا مما زقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوى بهم لم ولا يكتمون الله حديثا يا الصلاة وأنتم سكانا وأنتم سكانا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا آبري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر نرجى أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْهُمْ مِنْ مَتَاعٍ فَمَتِّعُوهُنَّ مِنْهُ